كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ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 فَبِأَ آلَ ي رَبّكُمَا تُكَذّبَام يعرَفُ الْ المجرمُونَ بِسممَاهُم فَيُخَذُ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 إهَِّ قاسِِرةُ الطَّرْفِ لَمْ يَطُمِثْهَُّ إِ سُ قَدِلَهُم وَلا جَ فَبِأَئن إِ رَبِّكُمَا تُكَذّبَان كَأَنهُ اليَاقُوتُ وَالمَرجَ فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان